الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن سنتكلم اليوم على موانع النكاح أو م او يحرم النكاح من أ ما يحرم نكاحه من النكاح وهي معان م ت ق ا ل ب ة عنوان بكل منها بعض أ ص ح ا ب ن ا في مؤلفاتهم والتحريم في النكاح يطلق على معنيين يطلق في العقد بمعنى ا ل ت أ ث ي م وعدم ا ل س ح ة أ ي أ ن مرتكبه يكون آ ث م ا والعقد يكون غير صحيح وهو الذي سنتكلم عنه اليوم كنكاح أمي م ث ل ا يحرم نكاحها بمعنى أ ن العقد عليها ليس صحيحا و أ ن الفاعل آ ث م و إ ن استحله يكفر ل أ ن ه معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة تحريمه بغض النظر عن الكفر وعدمه نقول إ ن ه اثم والتكفير شيء معروف في مثل هذه ا ل م ت ا ئ ل ويطلق التحريم في باب النكاح على معنى آ خ ر فيطلق على ا ل ت أ ث ي ن مع ا ل ص ح ة يكون الفعل حراما لكنه صحيح ك ا ل خ ط ب ة على خ ط ب ة الغير نحن مر معنا في أ و ل كتاب النكاح أ ن ه يحرم على الرجل أ ن يخطب على خ ط ب ة أ خ ي ه لكنه لو فعل وخطب على خ ط ب ة أ خ ي ه و أ ض ر به وعقد على ا ل م ر أ ة ا ل م خ ط و ب ة يكون العقد صحيحا ولكنه يكون قد أ ث م بهذا العمل إ ذ أ ن النهي ليس راجعا لذات النكاح و إ ن م ا ل أ م ر آ خ ر وهو ا ل إ ض ر ا ر بالغير ونظائر هذا كثيره من ذلك الوضوء بالماء المغصوب الوضوء صحيح والفعل حرام او, الصلاة في دار الصلاة صحيحة والفعل حرام أو اذا ل ص لبث الانسان ثوبا من الحريق وصلى به ف إ ن صلاته ص ح ي ح ة ولكن فعله حرام فلا تنافي ة بين ا ل ص ح ة و ا ل ح ر م ة قد يكون الفعل حراما وباطلا وقد يكون الفعل حراما وصحيحا وهذا يعرف من ق ا ع د ة النهي عند أ ص و ل ي ي ن هل يستلزم الفساد أ و لا يستلزم الفساد فله صور م ت ع د د ة في بعضها يستلزم الفساد وفي بعضها لا يستلزم الفساد ولا نريد أ ن نتعرض له ا ل آ ن وقد تعرضنا له سابقا تعرضا جزئيا وشرحناه في مباحث ا ل أ ص و ل شرحا تفصيليا والتحريم ذ ي س ن ك ل الباب ل م عنه هنا في هذا الباب هو ا في ت بمعنى ا ل ت أ ت ي م وبطلان العقل والتحريم في النكاح قد يكون على ا ل ت أ ب ي د وقد يكون غير مؤبد د والمراد ا ل ب ب ت أ ي أ ن ه يحرم عليه أ ن ينكح ا ل م ر أ ة مطلقا ما تحد له بحال من ا ل أ ح و ا ل ف أ م ه و أ خ ت ه وبنته و أ م زوجته هذه م ح ر م ة على ا ل ت أ ب ي د يحرم نكاحها م ؤ ب د و أ م ا التي يحرم نكاحها مؤقتا فهي ا ل م ر أ ة التي حرم نكاحها لعارض ك أ خ ت ا ل ز و ج ة مثلا ف إ ن ه ما دام متزوجا من أ خ ت ه ا ف إ ن ه يحرم عليه أ ن يتزوج منها لكنه لو طلقت أ خ ت ه وبانت منه ف إ ن ه يجوز له أ ن يعقد على ا ل أ خ ت ا ل ث ا ن ي ة ولا حرج في هذا فهذه تسمى محرم على ا ل ت أ ق ي د وليست على ا ل ت أ ب ي د وبناء على ذلك فلا ت أ خ ذ أ ح ك ا م ا ل م ح ر م ل ا تأخذ أ ح ك ا م ا ل م ر أ ة ا ل م ح ر م ة فلا تجوز ا ل خ ل و ة بها ولا يجوز له أ ن يسافر معها محرما و إ ذ ا لمسها نقضت وضوءه ل أ ن ه ا تحل له ب ح الحالات ا ل ة من ب ص و ر ة من الصور و إ ن م ا حرم نكاحها مؤقتا والنكاح المؤبد له أ س ب ا ب أ ر ب ع ة تحريم النكاح على الابد أ أو ب د ل الذي يحرم مؤبداً لتحريم النكاح أربعة أسباب تحريم النكاح ل م يحرم مؤبدا تحريم م ر أربعة نكاحها أسباب ا ؤ ا ل أ و ل فيه خلاف عند العلماء بعضهم من قال به وبعضهم من لم يقل به وهو اختلاف الجن ك أ ن ينكح آ د م ي ج ن ي ة على افتراض وقوعه فقد أ ف ت ى ل ع م ا د بن يونس وابن عبد السلام من أ ص ح ا ب ن ا ب أ ن ه يحرم على الرجل أ ن ينكح ج ن ي ة و ا س ت ش ه د على ذلك بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها اي انه من نفس ج ن وجعل منها زوجها و بقوله تعالى يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة و خلق منها زوجها فاستدلوا بهاتين ا ل آ ي ت ي ن باجتهاد منهما على أ ن ه يحرم نكاح ا ل ج ن ي ة وخالفهم غيرهم من الفقهاء فهذا سبب مختلف فيه و أ م ا ا ل أ س ب ا ب المتفق عليها فهي ث ل ا ث ة ا ل أ و ل النسب أ والثاني ق ر ا ا ب ة و ل الرضاع والثالث ا ل م ص ا ه ر ة أ ي ان التحريم اما أ ن يكون بسبب النسب و إ م ا أ ن يكون بسبب الرضاع و إ م ا أ ن يكون بسبب ا ل م ص ا ه ر ة والتحريم بالنسب أ و الرضاع له ضابط جعل العلماء له ضابطا فذكر ا ل إ م ا م أ ب و منصور البغداد ي من أ ص ح ا ب ن ا في ضابط تحريم النكاح بالنسب أ و الرضاع قال تحرم نساء ا ل ق ر ا ب ة إ ل ا من دخلت تحت ولد ا ل ع م و م ة أ و ولد خ ؤ و ل ة هذا هو ضابط أ ب ي منصور البغداد ي و الضابط الثاني ل ل أ س ت ا ذ أ ب ي إ س ح ا ق ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي قال فيه يحرم, أصحاب يحرم على الرجل اصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول أصل فصل كل من بعد اول ل ل ل أ أ ص ا ق اصوله ل على رجل تحرم أ و ف ص و ل ه و فصل و أول أصوله وأول فصل من كل أ ص ل بعد الاصل أ ص ل ل ل ل أ أ و ف ا و الاول قال تحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصول الأخوات وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ ت ص و ل أول ا ل أ ص و ل و أ و ل فصل من كل اصل بعد الاصل الاول العمات والخالات, أول فصل بعد الأصل, الأول العمات والخالات. الأصل الأول الأب الأصل الأصل الاب أول فصل الأصل الأصل أول وأول فصل بعد بعد من من الأصل بعد ا ل أ ص ل ا ل أ و ل ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ا ل خ ا ل ة فهذا هو ضابط الاستاذ أ ب ي إ ت ح ا ق ا ل إ س ر ا ئ ي ن ي في المحرمات من النساء وهو ضابط إ ج م ا ل ي ما يغني عن التفصيل ولذلك لابد لنا من ذكر المحرمات من النساء بالتفصيل حتى لا يلتبس ا ل أ م ر و إ ن م ا نذكر ا ل ض و ا ب ط ا ل ا ج م ا ل ي ة حتى يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يستحضرها ب س ه و ل ة ولكن لا بد من التفصيل كما فصل ا ل ق ر آ ن الكريم قال الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وخواتكم أ وعماتكم وخالاتكم وبنات, وبنات الاخت أ خ و ب ن ت ا ل أ و أ م ه ا ت ك م اللاتي ا ر ض ع ن ك م و أ م ه ا ت نسائكم و ر ب ا ئ ب ك م التي في حجوركم من نسائكم التي فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أ ب ن ا ئ ك م الذين من أ ص و ا ب ك م و أ ن تجمعوا بين أ خ ت ي ن إ ل ا ما ق ت ل فقد فصلت هذه ا ل آ ي ة المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع ذكرت ا ل آ ي ة بعض المحرمات من الرضاع والحديث بينها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع النسر فالآية ذكرت أم الرضاع والحديث بين أن هذا الحكم ليس على الأم وإنما يحرم من الرضاع النسر المصاهرة وأن تجمع بين أختين إلا ثلت أمة أن وأن أختين من من بين وإنما من من بين ما هذا مقصورا ما ما المصاهرة لسبب يحرم يحرم يحرم يحرم أختي تجمع حرمة وذكرت قد ذكرت ف أ و ل المحرمات من النسب ا الأمهات المحرمات ء من س س ب ع ة أ و ل و ا ح د ة منهن الام وضابطها ضابط أ ل ا م قال هي كل من ولدتك م ب ا ش ر ة فهي أ م ك ح ق ي ق ة أ و ولدت من ولدت ذكرا كان أ و أ ن ث ى إ ذ ا ولدت من ولدت ذكرا كان ك ا ل أ ب أ و أ ن ث ى كام ل أ ف أ م ا ل أ ب و أ م ا ل أ م وكذلك إ ن يعني علت ي أم أ ب هي عهد عليه ه المجازية أم أبيك وأم أم أبيك أيضا أم وإن إلى عهد آدم عليه السلام هذه أم وأم أم أم آدم السلام علت إلى وإن ه أم و ك ذ ب ا ل ن س ب ة ل أ م ك ا ل ح ق ي ق ي ة أ م ه ا أ م ا ل م ج ا ز ي ة ولكن ح ق ق ي ة و ل يطلق عليها بالمجازي انها أ م ف ا ل أ م ا ل أ ص ل ي ة من ولدت أمها و ا ل أ م ا ل م ج ا ز ي ة من ولدت ذكرا كان ا ل م و ن و د ك ا ل أ ب ي أ و أ ن ث ى كالانثى او إ ن شئت قلت كل انثى ينتهي إ ل ي ه ا نسبك ب و ا ث ق ة ك ا ل ج د ة وجده الجده او بغير و ا س ق ة ا ل أ م ضابط ا ل أ م كل أ ن ث ى ينتهي إ ل ي ه ا نسبك ب و ا س ط ة تدلي ك ب و ا س ط ة وانت تجزي ل ي ه ا ب و ا س ط ة ك ا ل ج د ة و أ م ا ل ج د ة و ج د ة ا ل ج د ة يوجد بينك وبينها و ا س ط ة أ و بغير واسطه ك ا ل أ م التي ولدت لقوله تعالى ح ر م ك عليكم أ م ه ا ت ك م جمع ا ل مضاف فيفيد العموم يشمل كل أ م سواء أ ك ا ن نسبك متصلا بها ب و ا س ط ة أ م بغير و ا س ط ة والثاني من المحرمات بالنسب أ و ا ل ق ر ا ب ة أ ذ ن ه وظابط البنت قال كل من ولدتها فبنتك ح ق ي ق ة أ و ولدت من ولدها ذكرا كان أ و أ ن ث ى كبنت ابنك وبنت بنته هذه يقال لها تسمى بنتا مجازا و إ ن نزلت إ ل ى ما بعد ملايين السنين هي ب ن ت ه و إ ن شئت قلت في ضابطها كما قلت في ضابط ا ل أ م كل أ م ث ى ينتهي إ ل ي ك نسبها ب و ا س ط ة كبنت الابن وبنت البنت أ و بغير و ا س ط ة كبنتك ا ل م ب ا ش ر ة لقوله تعالى حرمت عليكم أ م ه ا ت ك م وبناتكم البنات أ ي ض ا جمع مضاف فيفيد العموم ة كما عرفناه في أ ص و ل الفقه فيشمل كل بنت سواء انتهى نسبها إ ل ي ك ب و ا س ط ة أ م بغير و ا س ط ة ولما كان من المحتمل أ ن يتوهم متوهم أ ن الجمع المضاف يعم وبناء على ذلك يعم ما كانت بنتا لسبب شرعي وما كانت بنتا بسبب غير شرعي نبه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على م س أ ل ة قال بها إ م ا م ن ا الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه الا وهي أ ن بنت الزنا لا تسمى بنتا حقيقه في الشرع فربما توهم متوهم أ ن ا ل آ ي ة ع ا م ة و أ ن ه ا ش ا م ل ة لبنت الزنا وبنت ا ل ش ر ع ي ة أ ر ا د أ ن ينبه على هذا مستدركا أ و ب ز ي ا د ة على المحرر ل ل إ م ا م الرافعي فنبه على أ ن بنت الزنا التي ولدت بسبب غير شرعي ليست بنتا ح ق ي ق ي ة وبناء على ذلك لا يحرم عليك نكاحها ف ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قال إ ن الشرع لم يقم ل ل ع ل ا ق ة بين الرجل و ا ل أ ن ث ى أ ي وزن أ و معنى إ ذ ا كانت بطريق غير مشروع أ ب ا ح الله النكاح وحرم السفاح ف إ ذ ا زنى ا ل إ ن س ا ن وجاءت بنت بسبب ز ن ا قال الشرع لم يعترف على هذا العمل هذا اللقاء بين الرجل و ا ل م ر أ ة لقاء غير مشروع لقاء غير مشروع هذا الماء مهدر لا ق ي م ة ل ه وقد أ ج م ع علماء ا ل أ م ة بدون خلاف منهم على أ ن بنت ا ل ز ي ن ة لا ترث ما ترث فقال ا ل إ م ا م الشافعي و الاحكام أ ح ك م لا ل ا تتبعض أ لا تتبعض لماذا لم ترث قال الفقهاء لانها ليست بنتا ح ق ي ق ي ة وجاءت طريق غير مشروع إ ذ ا ك ن ا س نسوي بين بنت ا ل ز ي ن ة والبنت ا ل م ش ر و ع ة معنى ذلك أ ن ه لا فرق بين ا ل أ م ر المشروع و ا ل أ م ر غير المشروع في فقالوا لا ترث في ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ماء الزنا وهدر ف ا ل ش ع ب قال احكام لا تتبعض وبناء على ذلك قال لا ترث ويجب عليها أ ن تحتجب من الذي ثنى ب أ م ه ا ومن أ و ل ا د ه و إ ذ ا شاء أ ن ينتحها فلا يحرم عليه ن ت ا ح ه ا ل أ ن هذا الماء لم يعترف ف ي ه الشرع ولم له ولا معنى. الا معنى ان ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى وان ن ق ل إلا بهذا أ ه قال يكره ل ه ن ت ا ح ه الا يكره ه ن ت ح ه انه مع قوله ب أ يجوز له هذا إنه جائز جواز مستوي الطرفين وإنما قال إنه جائز جواز و م س ت يكره الطرفين وإنما قال جائز إنه مع ا ة ف ي ت ح له ل ل أ ن الفقهاء فوعنا ما كل ي ت ع ل ق ب ا ل ل ن س ب أ ح ك ا م إ ل ا م س أ ل ة ت النجاح فقال يحرم عليه نجاحها سامي قال الاحكام ما تتبعض ما دمتم قد نفيتم كل ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالنسب فيجب عليكم أ ن ت ن ف و حكم النجاح أ ي ض ا فيجوز له أ ن ينفع لكن مع التراه لكن ما هو سبب ا ل ت ر ا ه ا ما ه و ا لماذا التراها قال ا ل إ م ا م الشافعي ب ا ل ت ر ا ه ه اختلف أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم في هذا فبعضهم قال إ ن سبب الكراهه هو الخروج من خلاف ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة أ و الخروج من خلاف ج م ا ه ي ا ل ف ق ا ء الذين قالوا يحرم عليه مساحها مع أ ن ه م ينسون عن بنت الزنا سائر أ ح ك ا م النكبه خلافهم لا أنا أريد أن أ ر ع أبتفي وإنما أعلل لماذا كره الإمام النكاح؟ بعض أصحابنا قال ولو إ ن م ا أ ع تحقق انها ك ل من زناه ل لانه انما كرهها خروجا من الخلاف فاذا شاء الا يخرج من الخلاف لا مانع من هذا لكنه قد يكون قد ارتكب ا ل م ط ل و ف وهذا الذي قاله الامام تقي الدين السبكي لاصحابنا وقال غير التقي السبكي إ ن ا ل إ م ا م الشافعي كره النكاح لاحتمال كونها منه كونها منه تره تكون ليست غيره أمر آخر جنه هناك النكاح وأيضا الذي الزن عنها كل أحكام هالنكاح كما قال الشافعي يجعل كل لده جملة أن من يعني ينفي ومن يجب أنه لا أنها امرأة يتنقن منه هذه لا التي زاني يتذب يتحقق حطانتها فبعض أ ص ح ا ب ن ا قال إ ن ع ل ة الكراهه عند الشافع هو عدم تحقق كونها منه عدم تحقق ك وبناء ن منه ه ا و على هذا ب ن التعليل ء ع ى هذا ا ل قال إ ذ ا تحقق الزاني أ ن هذه البنت منه فانه يحرم عليه نكاحها ل أ ن ه إ ن م ا كرهنا له النكاح ا ح ت م ا ل كونها منه ف إ ذ ا تحقق أ ن ه ا منه عند ذلك تنتفي الكراهه و ي أ ت ي التحريم ويصير مذهب ا ل إ م ا م الشافعي كمذهب غيره من الفقهاء رضوان الله عليهم جميعا ف إ ذ ا مختصر الكلام أ و ل ا في ا ل م س أ ل ة أ ق و ا ل الامام الشافعي نص على هذا ويحتمل التحريم ط ل لأن عندنا قول ق ا عندنا بالتحرين مطلقا سواء ن تحقق أ ن ه ا منه أ و لم يتحقق أ ن ه ا منه ولكن القول ا ل أ ش ه ر عندنا في المذهب انه ل م ذ ه ب أ يجوز ل و ن ك ح و ى مع ا ل ك ر ا ه ا ما هي ع ل ة ا ل ك ر ا ه ا إ ن عللنا بالخروج من الخلاف فعند ذلك تبقى م ك ر و ه ة و إ ن تحقق أ ن ه ا منه وإن عللنا ب أ ن ه يكره له نجاحها لاحتمال أ ن تكون من غيره فعند ذلك نقول إ ذ ا تحقق كونها منه ب أ ي وسيله ة من يُعلم وسائل وسائل الوسائلة التحقق ب ا البنت أن من ه هنا كثيرة جدا الشيخ الشربين جدا قال وسائل ا مثلا هذا ت يعني ي ولكن ل ش ر ط و س ا التحقق أنها منه كثيرة جدا كثيرة كان أ ن ك يعلم أ ن ه لا ياتيها غيره خلال ا ل ف ت ر ة التي يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تحمل فيها هذا ضابط يقيني يعلم أ ن ه ا منه ف إ ذ ا تحققنا ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل ا ل ق ط ع ي ة بناء على تعليل ا ل ك ر ا ه ا بعدم التحقق منه بناء بأي تحققنا أنها منه بأي من الوسائل فإنه نفاعها هذا إذا الوسائل مطلقا هذا على عليه وعند التعليل وسيلة ذلك يحرم في يكون ا ل إ م ا م الشافعي مع جمهور الفقهاء في تحريم بنت الزنا إ ذ ا تحقق كونها منه وإذا أرضعت بلبن سيأتي معنا أن اللبن اللبن وليس、للمرأة. وبناء على ذلك لو أن حملت من رجل وصارت لبن وطلقت وبعد ذلك تزوجت ذلك ذات ذلك المرأة الزاني معنا اللبن الرضاع اللبن امرأة أرضعت سيأتي أن للمرأة أن رجل على حملت بلبن للفحل للفحل لبن من في ومع ل باللبن الأول فإنه يعتبر لأولاد الزوج الأول لأن اللبن للفحل د ا اعتبر فإنه أخا وليس ر أ ة و ذلك قد تكون ا ل أ خ و ه في الرضاع من ا ل أ م إ ل ا أ ن اللبن للفعل فلو أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ز ن ي ة بها أ ر ض ع ت ص غ ي ر ة فتعتبر كبنته من الجنى ما قلناه في احكام بنت الزنا نقوله في البنت من الرضاع من ل ب ن الزنا إ ذ ا كانت البنت ا ل أ ص ل ي ة لها هذه ا ل أ ح ج ا م فالتي ثبت النسب فيها بالرضاع أ و ثبتت غرم بالرضاع من باب أ و ل ى ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في زيادته على المحرر قلت و ا ل م خ ل و ق ة من زناه تحل له ويحرمو على المرء يوالدوها من زناها والله أ ع ل م ل أ ن المرء لا تبي ل إ ل ى ا ل ش ك ف يكون ا ل و ل د م ن ه ا أو من غيرها ك ل ق ط ع ة م ن ه ا ف ب ي يجمع ا ل ع ل م ا ء ي ح ر م عليها أ ن تنفيها والله اعلم و إ ن م ا ا ل خ ل ا ف في ن ي ك ا ح ا ل ر ج ل ب ن ت ه من ا ل ذ ن ا وقد ذ ك ر ن ا لكم أ ن ا ل إ م ا م النووي إ ذ ا قال قلتوا ل ل ه أ ع ل م ف إ م ا أ ن يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة ل ل ا س ت ف ر ا ك على الرافع ك أ ن يصحح خلاف ما صحح أ و يرجح خلاف ما رجح وإما أن يقولها ليزيد على الإمام بعض الضوابط أو وكان الواجب الإمام الإمام فإذاً من لما من الأهمية الرافعي التفصيلات التي فاتت الإمام الرافعية وكان من الواجب عليه أن يزيدها لما لها الفقهاء أن أن عند ليزيد عليه على بعض المحرمات بالنسب أ و ب ا ل ق ر ا ب ة سبع ا ل أ و ل ى ا ل أ م ه ا ت وعرفنا ضابطها و ا ل ث ا ن ي ة البنت وقد عرفنا ضابطها و ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ و ا ت وضابطها ضابط ا ل أ خ ت كل من ولدها أ ب و ا ب أ و أ ح د ه م ا أ ي سواء اكانت الاخت من أ ب ي ك و أ م ه أ م كانت من أ ب ي ك وحده مع اختلاف ا ل أ م أ و كانت من أ م ك وحدها مع اختلاف ا ل أ ب فهي أ خ ت لك ففي كل هذه ا ل أ ح و ا ل يحرم عليك نكاحها والرابع والخالف الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات أي الإخوة للأبي والأم وللأبي والأم بنات الجهات للأبي وللأبي بنات أي أو الأم الأخوات للأبي من جميع أ و بنات ا ل أ خ و ا ت ا ل أ ب أ و بنات ا ل أ خ و ا ت ل ل أ م و أ و ل ا د ه ن يعني بنت بنت بنت بنت ا خ ت ا ت إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وحرم عليك و إ ن ك ه ل ن ا يحرم عليك نكاحهن إ ذ ا ا ل أ و ل ى ا ل أ م ا ل ث ا ن ي ة البنت ا ل ث ا ل ث ة الاخت ا ل ر ا ب ع ة بنت الاخ ا ل خ ا م س ة بنت الاخت و ا ل ث ا ل ث ة ا ل ع ا م ة يحرم نكاح العمات سواء كنا ل أ ب و أ م عمها ل أ ب أ م عم لام عمتك أ خ ت أ ب ي حرام عليك نكاحها مطلقا سواء أ ك ا ن ت أ خ ت ه من أ ب و أ م أ و كانت أ خ ت ا ل أ ب ي ك من أ ب أ و كانت أ خ ت ا ل أ ب ي ك من أ م و ا ل س ا ب ع الخاله من هي ا ل ع م ما هو ضابطها تماما قال كله من هي أ خ ت ذكر ولدك كل من يعني هي أخت أ ذكر بواسطه ل ل د ب و ا ة فعمة كحقيقة كالأب أو بواسطة كعمة كالأب ي أو أ ب أخت جده هي هي كل كل من هي أخت ذكر ولدك من و ب او س ط ة أ بغير و ا س ط ة بغير و ا س ط ة ا ل أ ب ب ا ل و ا س ط ة الجد أ خ ت الجد عمه مجازا و أ خ ت جد الجد عمه مجازا و أ م ا ا ل خ ا ل ة أ خ ت أ ن ت ولدتك بلا و ا س ط ة فخالتك ح ق ي ق ة أ و ب و ا س ط ة ك خ ا ل ة أ م ك فهي خ ا ل ة لك مجازا قال وقد تكون العمه ة من ج ه ة الام أ ب و إ ن م ن جهة الأم فأختي أبي الأم أي اخت جدك أ ب ي أ م ك لعمه مجازا قال وقد تكون ا ل خ ا ل ة من جهه ة الأبي فأختي أم الأب أخت جدتك ذ ه خ الاب ة م ج ز ة إذن فالعمى ا ض ط ه هي أخت ذكر أو بغير واسطة وقد تكون من جهة ا بواسطة واسطة الأم والخالة كل ذكر ولدك من من تكون بغير أخت أو وقد كل أ خ ت أ م ث ى ولدتك ب و ا س ط ة أ و بغير و ا س ط ة وقد تكون من ج ه ة ا ل أ ب ك أ خ ت أ م الابي أ ي ك أ خ ت جدتك أ م أ ب ي ك وهؤلاء السبع ا ل ت ي حرم نكاحهن بالنسب يحرم نكاحهن بالرضاع ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا رما وفي ا البخاري الرضاع ما الولادة ه ومسلم يحرم يحرم و من من ر و ا ي ة يحرم من اخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من, من, من النسب وضابط ام الرضاع كما أ و ج د ن ا ضوابط لأم النسب كذلك وظابط ض ا وكما يجد عندنا ضوابط لأخت امك ل عندنا ضوابط الرضاء من الرضاع هو كل من أ ر ض ع ت ك أو غير أمك الحقيقية. امك ل ح ق ق ي ي ة أ ا ل ح ق ي ق ي ة أرضعتك ولكننا ذكرنا تحريمها ل أ ن ه ا حرمت النسب ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على غير الام الحقيقيه ة ل كل من أرضعت ارضعتك لأنك أرضعتُ من أرضعتُ, أرضعت أمكَ من الرضع الرضعَ ولو أ م ه ه ا ا ت وَإِنْ ع كانت ت ه ا و إ علَونَةٍ ع كل من أ ر ض كافره أو أرضعتُ أرضعتك أو أرضعتُ من ص ح ب ب ا ل ل و أبوك من الرضاع. يحرم عليك أمه تحرم عليك أمه لأنها عليك عليك جتتك من يحرم تحرم من الرضاع الرضاع فضابط أ م الرضاع كل من أ ر ض ع ت أو أرضعت من أ ر ض ع ت أو أرضعت صاحب اللبن أ و أ ر ض ع ت من ولدك في غ ي ر و ا س ط ة ك ا ل ب ي و ا ل أ م أ و في و ا س ط ة ك أ ب ي ه أ و ولدت م ر ض ع ة ب و ا س ط ة أ و بغيرها أ و ولدت ذالبنيها وهو ا ل ف ح ئ فكل هذه ي حرموني ك ه ا و تسمى أ م ا ن ل ر د ع كل هذه أ م و ر ا ض ه ف ر ة ث ا ن ي ة غ ا ب ت أ م ك من الردع وكل من أ ر ض ع ت ك أ و أ ر ض ع ت من أ ر ض ع ت ك أ و أ ر ض ع ت ص ا ح ب ا ل ل د ن أ و أ ر ض ع ت من و ل د ت ب و ا س ط ة أ و غيرها أ و ولدت مرضعتك ب و ا غيرها صاحب لبنها س ط ة أو أو ولدت وهو ل ف ح ل بواسطة أو غيرها أو ا فأم ر ض على في هذه ا ص و وقص ر كلها ل ع ذلك الباقي من البنات و ا ل أ خ و ا ت والعمات والخالات وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ ف ط ا ب ط بنت الرضاع هو كل ا م ر أ ة ا ر ت ب ع ت ل ب ن هي ب ن ت ك و إ ن كانت ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة كما ذكرنا هي كل امراه ر أو ارتضعت بلبنك ابن بنتي ابن ابني أيضا ابن فهي بالرباع ل ا ر ت بلبن ع ت ب أو لبن من ولدته ب و ا س ط ة أ و غيرها ه أرتبعتها ا امرأة أو و ل أ ي أ ر ض ع ت ه ا بنتك ب و ا س ط ة أ و غيرها وكذا بناتها من نسب أ و رضاع و إ ن سفلنا كلهن يعتبرن بنات للرضاع يحرم عليك ن ت ا ح ه ن وضابط أ خ ت ي الرضاع هو كل من أ ر ض ع ت ه ا أ م ك هذه أختك من أمك من الرضاع أ و ارتضعت بلبن أ ب ي ك أختك من أبيك من أ و ولدتها مرضعتك او ولدها الفحل الذي ارضعتك ا ل م ر أ ة بلبنه وضابط ع م ة الرضاع هو كل أ خ ت للفحل الذي ا ر ت ض ع ت بلبنه أ و أخت ذكر ولد أي اخت ل ل ف ح أي أبي الفحل. أخت الفحل ذكر ولد الفحل ب و ا س ط ة أ و غيرها من نثر أ و رضاع وضابط خ ا ل ة الرضاع هو كل أ خ ت ل ل م ر ض ع ة هي خالتك من الرضاع أ و أ خ ت أ ن ث ى و ل د ت المرضعه يعني أ م مرضعتك اخت أ م مرضعتك هي خ ا ل ة من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من عرف ا ل ض ا ب ق ا ل أ و ل عرف هذا ا ل ض ا ب ق بدون تردد ولكن تكرر الصور قد يتوهم ا ل إ ن س ا ن أ ن ه ا م ت ب ا ي ن ة و م خ ت ل ف ة هي في ح ق ي ق ة و ا ح د ة مع قراءتها م ر ة أ و مرتين ستلتصق في ا ل أ ذ ه ا ن وتختمر في العقول ولا ينتهى ا ل إ ن س ا ن أ ب د ا إ ن شاء الله وضابط بنات إ خ و ت ي و بنات ا ل أ خ و ا ت من الرضاع وكل أ ن ث ى من بنات أ و ل ا ج ا ل م ر ض ع والفحر من الرضاع والنسب لكن رغم هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن ه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقد استثنى الفقهاء أ ر ب ع صور يحرم فيها النكاح من النسب ولكنه لا يحرم من الرضاع يحرم فيها النكاح من النسب وبعض ل الرضاع ا يحرم من و العلماء قال هذه ليست م س ت ث ن ى و إ ن م ا ينطبق عليها الضابط ولكن بشيء من البيان والتفصيل فلنجري ا ل آ ن ل ل أ س ه ل و ا ل أ ي س ر عليكم على أ ن ه ا م س ت ث ن ى من الضابط اربع يحرمنا من النسب ولا يحرمنا من ا ل ر ض ا ا ل أ و ل ى لا تحرم عليك من أرضعت أ خ ارضعت ك لا ت ح م من عليك أ ر هي أمه أ خ ي هوك قد رضع من ا م المرأة أمه ويحرم ر أ ة فهذه عليه نفاحها ك ن أنت لذنبلك أن تنكحها لكنها لو كانت من النفر وليست لك علاقة لك لو بها ويجدد لكانت أ م ه التي ترضع أ خ ا ك من النسب يومك قد لا يحرم عليك من أ ر ب ع ة أ خ ا ك أ و أ خ ت ك ولو كانت من النسب حرمت لانها إ م اما أن أ تكون وإما ان تكون موطوقة تكون زوجة أب أن أب هي اما ل النثر ت تُربع ي أخاك إ أن ت ك و ن أ م و إ م ا أ ن تكون ز و ج ة أ ب فقال هذه تحرم من النكاح ولا تحرم من النسب هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى التي ترضع أ خ ا ك دون أ ن ترضعك ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة لا يحرم عليك من أ ر ض ع ت نافلتك وهو ولد ولدك من أ ر ض ع ت ابن ابنك ولو كانت ام نسب ن حرمت عليك ل أ ن ه ا بنتك أ و موضوءه ابنك, أرضعت ابن ابنك هي ز و ج ة ابنك في ا ل ح ق ي ق ة من التي ترضع ابن ك في النسب هي ز و ج ت ه فلو كانت من النسب لكانت محرمه يحرم على الرجل أ ن ينكح ز و ج ة ابنه لكن من الرضاع لا يحرم التي ابنك هي أم ابن ابنك في الرضاع لو كانت النتب الرضاع ما فمان نافلتك لو لحرمت لكن ولد ولدك ولو كانت أم نتب حرمت عليك ترضع تحرم أرضعت هي في حرمت نتب من من كانت لأنها وهو أم أم بنتك ترضع ابن ابنك. ابنك او انها موطوءه ابنك ز و ج ة ابنك وفي كل ام ل ل ح ح ا ت ر مرضعه ن النتب ولا ح م من الربع أم مرضعة ولدك ام مرضعة و لو د ك ام مرضعة ل د كانت لو ك من النسب لكانت ام زوجتك ويحرم عليك نفاحها على ا ل ت أ ب ي د العقد على البنات يحرم الامهات فلو كانت من النسب لحرمت عليك ولكنها من الرضاع لا تحرم عليك هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ص و ر ة الرابعه ة مرضعة بنت و ل د بنت م ر ض ع ة و ل د ه لو كانت من النسب لحرمت عليك ل أ ن ه ا ر ب ي ب ة بنت ا ل ز و ج ة يحرم عليك نكاحها وربائبكم ا ل ا ت ي في ح ج و ر ك م من نسائكم التي دخلتم بهن لكن من الرضاع لا يحرم عليك أ ن ت ن ت ح بنت م ر ض ع ة ولدك فهذه الصور ا ل أ ر ب ع تحرم في النسب ولا تحرم في الرضاع و أ م ا ما سوى هذا فكل ما يحرم من النسب يحرم بسبب الرضاع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم